ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا إن لك في لها لسبحان طويلاً، وذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيلاً، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتفظه وكيلاً، اصبر على ما يقولون وحجرهم هجر جميلا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 وَتَبْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبَةً مَهِيَلاً إِنَّ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً أَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَأَصَافِرْ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْلَاقُ وَبِيلَ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 بكَيَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِثْلُ ثَيْلِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ بَعَثْتُهُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَأَنَّهَا علما أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علما سيكون منكم مرضى وآخرون فِي الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخر ما يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا اما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير واعظم اجرا واستغفر الله